يا أيها الله أحسن الله أشهد يا الذين امنوا الله يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسنا كده وخلق <تصفيق> منها زوجاء فتستمعنا رجالاً كثيراً صاعة الله يريد الصاعة أي الله كان عليكم رطيبة يا أبي والذين أحمد الله رسول القول الحديث يحلكم أعمالكم ويأفر لكم جنوبكم ومن يمتع الله ورسوله فقد كاذ فوز عظيمة بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي أدن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور لمهجزاتها كل مهجزة بدعة كل بدعة ضلالة فقال اتفقنا في الافسات الماضية وفي الأسبوع الماضي على أن يكون هذا اليوم موعداً نجماوي بين الافساتين التي كنا نقول ما يميزه الأشخاص، ويظهر الله علماً أننا نتذيع الافسات المنقطة والإخوة الذين يرغبون في الوصول أو بحضور هذه الافسات لوحدها إذا انتهت فلهم أن يصاردوا ومن شاء أن يلقى يستمع من الحصة الثانية في يقدره الله على ذلك إذن الحصة الأولى هي الحصة المخصصة بمجارسة توطئ اليمان مالك رحمه الله تعالى هذه الحصة نظر إلى أنها أسرعية فسيقتصر فيها تقتصر فيها هذه المدارسة على امهات الامور والمسائل ولا يتعرض فيها إلى الأسانير إلا ما دعت الحاجة إليه فأن ينبه إلى ما ذكره الأمام ملطافاً وهو مرفوع او الى ما ارسله على اصل مذهبه من الاحتجاج بالموصل مع انه موصول واول ما استكتح به هذه المبارسة من الاحاديث والخديث الذي تفرد بروايته عن مالك بن رضى أبو عبد الله محمد بن حسن بن فرقد الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة وأصله من دمشق من قرية ساردة حارسة هذه القرية. قد ظالت الآن وصارت جزءا من مدينه دمشق في الجهه الشماليه وهي محطة للنقل اليوم فما زال اسمها موجودا محمد بن حسن الشيباني المتوفى في الغي سنة 1980 رمئة أي بعد وفاة مالك بنحو عشر سنوات. هذا الله الرجل هذا الرجل تفرد عن مالك بنويه حديث الأعمال بالنيات ولم يروه غيره عنه ان محمد بن الحسن الشيباني موثق مطبوع يطابق مطبوع ذكر فيه هذا الحديث فقال فيه أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقراس يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول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 أو امرأة ينكفها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث كما قلت تطرد بروايته عن مالك محمد بن حسن الشيدان في موضعه وقد نفى بعض أهل العلم أن يكون هذا الحديث من رواية مالك في الموضع منهم الحافظ بن حاجر رحمه الله العسقلاني ومنهم العيني انكروا ان يكون هذا في شيء من نسخ الموظف وقد نبه على انه رواه مالك السيوطي رحمه الله في شرحه الموجز المختصر النافع الذي سمناه تنور حوالي نبه إلى أن هذا قد رواه مالك في الموطة وفي هذا التفرق من محمد بن حسن الشيدان رحمه الله عبرة فإن الذي تفرد لهذا الحديث وإن تتلمذ على مالك فإنه معروفا بأنه من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله فانقرض باللوية في هذا الحديث مع أن هناك من لازم مالكا أكثر مما لازمه محمد بن الحسن الشيلاني. فلم يروي عن مالك هذا الحديث من كان من المدنيين الملازمين له مثل نيخي بن عبد الله بن سمع من مالك الملطأ سبع عشرة مرة ولم يرويه سبع عشرة مرة ولم يرويه ويحيى بن يحيى الليثي هو من آخر من أخذ الموطأ عن مالك إلا بعض الأدوال أخذها بواسطة وكذلك لم يروي هذا الحديث وابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب المدونه التي أخذها عنه سحنون هذا لازم مالك عشرين عاماً ولم يروي هذا الحديث ولم يأخذه عنه وعبد عبد الرحمن بن قاسم هو أول من أدخل الموطأ إلى مصر فهذا فضل الله يفيه من يشاء وفيه من العبره أيضاً أن العالم قد يرفي الشيء ومع ذلك يكون إنما قد نفى بحسب علمه دعي منع ذلك أن يثبت ما أو أن يأتي إثبات ما نفاه العالم كما علمتم من نفي الحافظ رحمه الله وغيره أن يكون في الموطأ هذا الحديث وهذا الحديث حديث الذي سمعتموه يعني هو من ما رواه الأئمة في الصحاح وفي السنة ومن الذين روه صاحب صحيح البخاري ومسلم رواه من طريق مالك رحمه الله تعالى وهو في صحيح البخاري في كتاب الايمان من طريق القعنبي عن مالك القعنبي هو أحد الذين روه الموطأ عن مالك وكذلك هو في صحيح مسلم لكن يظهر الله اعلم أن محمد بن الحسن لم يفتتح موطأه بهذا الحديث بل ذكره في خلال ما رواه عن مالك من الأحاديث داخل الموطأ وأنتم تعلمون بأن البخاري رحمه الله تعالى قد افتتح صحيحه بهذا الحديث افتتح صحيحه بهذا الحديث فكأنه رحمه الله جعله بمثابة الخطبة له فكأن البخاري عليه رحمة الله افتتح كتابه بكتاب الوحي صحيح بكتاب الوحي ولكنه قدم عليه يعني قدم على ذكر أحاديث الوحي حديث هذا الحديث فكأنه جعله بمثابة الخطبة له لأن ما رب الأعمال كلها إلى الإخلاق لله سبحانه وتعالى وإلى المقصود منها <تصفيق> وقد جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بهذا الحديث بعد الهيض وكذلك جاء ما يدل على أن عمر بن الخطار رضي الله تعالى عنه خطب به خطب به <تصفيق> جاء التصريح بذلك يعني في باب من أبواب صحيح البخاري الذي فيه في باب لأن عمر بن خطب, خطب يعني هذه العبارة وردت في بعض الروايات عن عمر بن خطاب رضي الله تعالى وقد عظم علماء الإسلامي من هذا الحديث يعني نوهوا به وعرفوا له خلته الشريعة الشريعه من اجمع الاحاديث واغناها واكثرها فائده فقال جمع من العلماء من الشريعي احمد بن محمد وعلي بن المديني وابو داود الترمذي عن هذا الحديث انه ثلث في الاسلام وقيل غير ذلك وقد وجه البيهقي رحمه الله قول من قال بانه الثلث لان كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجواره والنيه أحد هذه الاقسام وهي ارجحها لانها قد تكون عباده مستقله قد تكون عبادة مستقيلة بخلاف الأعمال فإن تعتبر دوليات ومن ثم ورد في بعض الأحاديث الضعيفه نيه المؤمن خير من عمله هذا الضعيف قد ذكر له بعض الناس معنى يمين يعني جميل جمال لغوي وقد يشاركه غير غيره من من غير اللغوي وهو ان الانسان المؤمن ينوي من الاعمال الصالحه كثير ينوي الخير يقويها ولكن عمله قد لا يدرك كل ما نهاره فهو شاء ان في مقابل ذلك وعمل وعمل المنافق خير من نيته خير من ميته معناها نعماها أنه ينوي كثيرا من الشر ولكنه لا يعمل منه لا يمكن أن ينفذ أن ينفذ وأن يدرك بأعماله كل ما نروه من الشر فكان عمله وراء يصل إلى ما ينوه من الشر خيرا أما ما ذكر عن أحمد من جعله هذا الحديث سجد العلمي فمراده يعني جاء في كلامه ما يدل على أنه يقصد به أنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الشرع ومدار الأحكام هو أولها هو هذا إنما الأعمال الدينية والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهي رب لأن هذا الحديث الحديث الأول فيه رب الأعمال الدينية والحديث الثاني فيه رب الأعمال بالشنة والحديث الثالث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال به الحرام بيهم وبينهما امور المشتبهات الحديث فجعل احمد رحمه الله يعني هذا الحديث ثلثا ثلث الشرع يعني معناه انه احد الاحاليث الثلاثة التي يرجع اليها الشرع وهذا الحديث مما تفرد به تفرد به عن عمر ابن الخطاب علق ناس ابن وقاص فلم يصح فلم يصح وورد رواية رعيفة لكن لم يصح الا من رواية علق بن وقاص عن عمر وتفرد به عن علق محمد ابن ابراني من تاريخ صحيح وتفرد به عن محمد بن ابن إبراهيم يحيى بن سعيد إذن هذا التفرد بقيد, بقيد الصحة وبقيد الله بقيد الصحة وبقيد وإلا ذا إن هناك أحاديث علمية صحيحة بيد أنها يعني ليست بلغض هذا الحديث وهناك رواية رعيفة إلى عمر بن الخطاب بهذا الحديث لكنها ليست لم تبلغ درجة الاعتبار ولا الصحة وهذا يبين بأن عن طلب بن وقاص لما قال بأني سامعت عمر بن الخطار على المنبر مع أنه تفرط بهذا الحديث عنه ولم يروه عنه غيره صحيحا هذا يدل على أن الجمع الكثير أنهم من من المستبعدي ان يكون عمر قد خطب اهنين او جلالة يبدى انه قد خطب من جمعين كثيرين فهذا من يدل على ان الرجل قد ينقل الشيئة وغيره حاضرون معه ولا ينقولونه فلا يعتبر ذلك مطعن فيما نقله حيث كان ثقة حيث كان ثقة قد استمع فيه، قد استمع فيه الشورى الذي ينبغي أن يسجها الرأي. ثم لا إن هذا الحديث قد تواتر عن يحيى بن سعيد رواه عنه عشرات الأموس، فهو متواتر عن يحيى بن سعيد، فلا ينبغي أن نقول عنه إنه متواتر، بل هو عن يحيى ابن سعيد المشهور عنه، يعني نقول عنه. عشرات الناس نقله عن عشرات الناس كتب الله له يعني لهذا الحديث يبني سعيد أن يروه قال عنه وكل من رأى بن سعيد و محمد ابن إبراهيم محمد ابن إبراهيم يعني سيد اليوم وثانيه علقمات بن وقاص فكل منهما تابعيهم غير انهما مختلفين في درجة التابعية فيحيى بن سعيد من صغار التابعين ومحمد بن ابراهيم من اوساطهم فعلقمات بن وقاص من كبارهم من كبار كباره. كباره ما لقوه. ما لقي كل منهم منه صحابة رضي الله تعالى منه. و كما سمعتم بان في الحديث يعني الحديث بصوره نقله ونظر الاخبار وهو الانباء فهو اخبار والمجموع أخبرنا وفيه الاخبار ومهرض بل وليس السماع وهو مسلسل بالسماع مع ثلاثه ثلاثه, ثلاثة من الروايات لكن فيه الاخبار بصيغه الجمع وفيه الاخبار بصيغه الافراط والإخبار والانباء برنا أنباءنا حدثنا سواء عندنا لا فرق عنده بين برنا وحددنا وأنباءنا لا فرق في هذه الأخبار الألفاظ الثلاثة عنده وكذلك عند غيره كالزهري وابن عوينا وأكثر علماء الفجار وعليه جواع من المغاربة وهو أصل اللغة أخبر وأنبأ هذا أصل اللغة لكن العلماء سلفوا يعني غير هؤلاء يعني لهم اصطلاحات تفصيلية تختلف عما درج عليه مالك ومنذكر معه هو لفر السماع أقوى من غيره كما تعلم الغاب الرواية يعني السماع أقوى من غيره. غيره السماع أقوى من غيره وقد اخبرنا أخبرنا انبانا ان يكون ذلك عرضا لا سماع ومالك رحمه الله كان يرى العرض ويقدمه كما هو في مستشفى صغيره كان يقدم العرض على السماع وكان الذي ياتي عنده لاخذ العلم عنه من وفائي كان يعرض ناديهم يسمع أو يعرض بعض الحاضرين والآخرون يستمعون وهناك شيء لتره عنه أوقات الأخبار وهو أن جماعة وفد من أهل الوفائي فرحبوا وطلبوا أن يسمعوا منه عليهم. فرفعوا امره الى قاضي المدينه وقالوا له واخبروه بان عادتهم لرب انهم يسمعون ولما قاض القاضي بان يسمعهم اسمعوا وازعم مالكم بحكم قاضي ولو كنت موضعهم فما طلبت ذلك من القاضي فقاض القاضي بان يسمعهم مالكني ولا ينشي على ما دارج عليه واعتاده من من العرض نعم لكن في هذا الموقف الموطن يظهر عدم الجرأة خير منها في هذا المثال عدم الجرأة خير منها الجرأة إذا كان الحق يعني محت... إذا كان الأمر محتاج إلى الجرأة أما في هذا فلو فرسوه يعني وأخذوا عنه عرضا لا, لا بأس مشروعه لكن العبرة لي لأن مالك عندما قضى القاضي ألعانه لأنهم يريدون أن يتوتقوا عند قومهم لأنهم سمعوه من مالث ما, ما, ما, ما, ما, ما كانوا يرون العرضا يعني أو يرون هذا أقوى من هذا شكروا فطلب قاضي ألعان الناس طيب ثم إن في ثم نأتي إلى المثن وذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم إنما الأعمال بالنية هذه الصغة إنما الأعمال بالنية صغة حصر فصيرة الأعمال بالنية فلا أعمال بالنية فهي صغة حصر فالاعتبار بالأعمال بماية شرعا او بانها لا تصح من غير نيه او بانها لا تكون من غير نيه فلا تكون كامله, كاملة. فيمكن ان يقال بان الذات الشرعيه من ثيته عن العمل من ثيته العمل غير موجود شرعا ان لم يكن ان لم تكن نيه ويمكن ان يقال بان المنحيه صحه العمل ويمكن أن يقال كماله في بعض الأعمال في <تصفيق> بعض الأعمال كما سائر لكن الأولان يعني في ذات الشرعية مثلا كما في الصلاة في سائر الأمور التي تشترط فيها لأنها معتبرة ذات الشرعيه غير موجودة أو يقال لان المراد نفي الصحة مثلا أنه أقرب المجازات إلى الحقيقة وكلمة مية في معظم الروايات ومنها الروايات التي سمعتموها رواية محمد بن حسن جاءت مفردة جاءت مفردة جاءت مفردة وجاءت في بعض الروايات مجموعة أما إفرادها الأعمال جاءت مجموعة أن الأعمال متنوعة متعددة منها العبادات وغيرها اما نيا كما حلها الكل وهي راجعه الى الاخلاص لله سبحانه وتعالى الواحد الاحد ومنه جاءت معظم الروايات مفرده وفي بعضها جاءت مجموعه ووجه جمعها اننا باعتبار ان لكل عمل نيته ذا اما نيا يرجع كما ذكره صاحب مقاييس اللغة أصلها يعني النون والوى والآلف أو حرب المدى يرجع بأصله إلى يرجع إلى أمرين إن الانتقال من دار إلى دار من مكان إلى مكان الانتقال نوى وإما عجب الشيء عزم الشيء عجب الشيء يعني النواة مثلا التي تكون بالشيء أما الانتقال فقد يلزان من الانتقال البعد ان بيكو اني عبد القادر يقول توسك من نهج قد مرات النواه هم النواة؟ البعد وزال مغوب السير من مشهد الثواء يعني محل الإقامة فإذا النوى إما أن يرجع إلى إما أن يرجع إلى الانتقال والانتقال قد يتركب عليه البعد ذلك يقول النوى وإما أن يرجع إلى عجم الشيء لما في باطن التمر في مدل ظاهرها يؤكل ضمنها نواء إذن أنوية لها علاقة بالبعد، البعد لأنها بعيدة عن الأنظار محلها القلب فلا يطلع عليه الا الخالق ولا يعلم مقصد الإنسان من أعماله إلا أربه فهي مطوية عن عنه عن, عن, عن الأنظار بعيدة عنها حتى النواء حتى المعنى الثاني الذي هو النواء استحقق النواء في الباطن شواء سواء كان الاصل الذي ترجع اليه الفعل نواه انتقال او عجم الشيء فان كل من, من هذين الامرين يدل على البعد وعلى الخفاء وعلى السقم يعني هذا اصل ده. لكن هي عند هي القصد القصد النوبه هي القصد <تصفيق> أي في الحديث المحمول على المعنى اللغوي عندما نقول استراته استراته له النيه وننظر له استراته دهنيه هذه هي سرائيه لكن هو يعني في الحديث مقصد دهرنيه المعنى اللغوي مطلق القصد. بضروره التفصيل الذي جاء بعده قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إما قال لا فمن كان في إجراته ومن كان في إجراته فهذا التفصيل يدي على أن المقصود بالنيات يعني بالمقاصد والمقصد قد يكون مقبولا شرعا وقد يكون غير مقبولا شرعا هي محمولة في الحديث العالم لغوية بدليل التفصيل الذي ذكر بعده الامال بنياتها اعمال بنياتها كيف لامال التي تحددها التي تحدد وتبهد وبها يكون مراد فعل الفعل مثلا كي كنها صلاة كي صلاة هذا تحديد يفربو مثلا عبادة عباده عن عباده تكونها صلاه او ذكاه ارضا او مثله والصلاة وهي او عصر مثلا او مغرب كما سياتي لنا مقصوره او تامه وان كان بعض هذه المسائل فيها خلاف مثلا السفري هل يفتارق نفين عن ينوي انه يقصر او لا ينوي يكتفي بالمحل الذي هو فيه بالحالة التي هو فيها لكن هذه يعني القصد من المية او المراد من المية او ما يترتب على المية طيعل المية هو انها تحدد كما قلنا العمل يفرق بها بين عمل وعمل ماذا يفرق بها بين العادة والعباده من الاعمال ما لا هي. من الأعمال ما لا يصح في عيني نذالها الصلاه فسنرمعون على أن الإنسان إذا لم ينهي الصلاة المعينة فلا تصح لكن الأعمال مختلفة فيه بغاله الوضوء صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الوضوء من الهنية. الزكاة مما فيه شائبة المعقوبية بما يتعقل مما يتعقل معناه. لكن الصلاة أن مثال مثال الوضوء والذكاة لا بد فيها مين كما ذا قال لي أن الوضوء فيه التبرد والتنظم وذكاة فيها معنى المؤسر فيها معنى النؤسر تسمي الأعمال ما لا يفتح بالغاونية باتفاق الناس ومنها ما صلف فيه ومنها ما يصح ولكن أن يؤثر عليه المرء يتوقف ذلك الأشر على المنية. كرب الوداء الله رب الله والله الأمانات قضاء الدين اعطاء النفقة الواجب لمن يستحقها مثلا من الأولاد من الزوجة وغيرهم من الاقارب الذين يجب النفاق عليهم وهذه في الحقيقة تبرأ الذمة بالفعل ولكن كون الإنسان يؤذر إنما يغضر على لا نوى في هذا شيء لأن المؤمن إذا اعتاد اعتاد هذه الأمور وروض نفسه عليها وأصبحت له كساجية لتروير نفسه وإنذامها بهذا العمل وقتا طويلا فعط له كساجية فلما يقال بأنه لا يؤجر بلا بنية الخاصة ولم لا يقال بأنه قد دخل في عقد الإسلام على هذا فيؤجر عليه إن شاء الله لكن مثلا الصور كي التي جرى عليها الانسان تستطيع الى النيه صور هذه واذا يعني عندما عرفوا الحرام والمكروه قالوا عن الحرام يشعرهم نعم ما ما يثاب ما يعاقب ما يثاب على ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثاله ني اواهون في فخلاه من تركه تركه. اذا تركه تركه غير الدين لكن الاجر عليه كونه تركه انفاقا اما اذا تركه اوكر تركه يعني حتى والله لا له والله ال الامر الذي يرقفدوه سيتسبب له بالسيدة الحقيقة ما تركه امتذارا لانه ما يولي يوليك ان الانسان يعامل ربه كما يعامل صاحبه وربك يقول لك. سلم له بلك بل لا يمنعك ربك ودينك من ان تبحث عن العلة عن الحكمة عن الثبات، ولكن مطلبه كانت انتفذ الحكمة والعلة سبب هذا قد يقوي الحكمة وقد يجعلك تطمئن ولكن لا ينبغي أن, أن يتوقف انتظارك على تلك المعرفة وقد يكون كذلك ثم هناك أمر اخر النية ولكن النية العامة والنية الخاصة أنت عندما تريد أن تصليها ظهرة سنوى صلاة ظهر هذه النية خاصة بالعبادة والله تكره الزكاة الله تحج الله تعتمر لكن هناك النية هذه النية الخاصة هناك النية العامة نية التقرب إلى الله عز وجل لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها هذه بالحقيقة كلها ماذا فعلها؟ انت تتقرب بها الى ربك سبحانه وتعالى فالتقرب نية التقرب الى الله نية عامة اشملوا كل العبادة ونية العبادة الخاصة ظنور اهل العلم يقولوا بأن النية الخاصة تنبرد بها النية العامة لأنك مجانب من صلاة والدول صلاة والدول عبادة وطاعة الله فيقولون بأن هذه تغني عن تلك ولكن يوعا من الانسان يستحضره الأخرى لك أنا خيراً دارو لأن هذا نمى يعني يعينه ويساعده على حضور القلب والخضوع والخشوع استحضار هذه النية العامة يعني خير من عدم استحضارها وإن كان قد طالوا لأن تلك الخارس فاتت يعني العامة وناؤلون ذا ليعبد الله مخلصين له الدين علمي يا رميرت انا اعبد الله مخلص له الدين. قل الله اعبد مخلص له ديني. فاعبد هناشي بكل من دوله. لكن هنالك ما لا يستقروا النيا. ما كم الاعمال من العبادات ما لا يستقروا النيا. الامور التي في القلب. خشية الله. ما حب مم. هذه ونحوها من الأمور هذه لا تستقر. إلى مين نعم فكرنا عنه قال بأن تيخ الخشية ليست عملت اشتربوا أنها عمل قلبي وإن لا يكون مراد يعني كما أن يكون مراب الأعمال الظاهرة البارزة، ونحن عرفنا قبل أن من من الأعمال، من الأ لأن الخشية مذنب لله، إذن أي قال الاستقامة إلى مني، ومني ما بفعله إذا كان من الخشية خشية الله تعالى، استقر عيني، ومني ماذا أسمعه، نعم، ذكر الإنسان يُبر تخاصع. هذا صحيح لكي نظره البخاشة هذا قلنا نظر الخشية التي هي أمر باطن التي هي عمل قلبي ثالث أي الإيمان الإيمان لا لكن بمعنى الاعتقاد بمعنى فقط أما الإيمان الذي هو طول باللسان وعمل بالاركان. رأتي قادم بالجنة هذا يستقر إليه عبد النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر آخر مذكره المية التي إنها هي القف تختلف عن الحسبة عن الاحتساب. لأن المية القف تريهد بعمل كيجرة كي لكن يلت به ايضا فإثابته تعالى إثابتك من الله عليه ولذلك ورد الحديث صحيح ما تعلمون من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدمنا وكذلك ترجم البخاري رحمه الله ترجم البخاري رحمه الله بقوله ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة هي الصحة بالنية ولكن كونها يعني فبلغ الأوجة والجمال أن يجمع الإنسان فيها بين النية وبين قصد الإذابة من الله سبحانه وتعالى فهو يعملها لأنها لأن الله شرعها لا يعملها عدا أنا مثلاً في بعض الناس يذكر الأروحية في بعض الأروحية المكان يعني ضيع عمله يقول الله يا نسي أروحي لا سكتولين هذا قد يكون داخلا في اللا في, في, في القصد ولكن ليس هو القصد الأول ليس هو القصد الأول هو قصد لاحق قصد تابع يمكن كما لنا. فإذا العمل ينبغي أن يعني يكون خارفا لله سبحانه وتعالى فيقصد بالعمل ينوي به يقصد بالعمل بأن الله سبحانه وتعالى شرعه أو جده سمنه النبي صلى الله عليه وسلم ويبتغيه الإفابة من الله سبحانه وتعالى والإفابة تشكر للجنة لذلك الإنسان يعبد كي ينجو من النار وكي يدخل للجنة اللي ليقوله بأن الإنسان يعبد ربي برض محبة فيه لا ينبغي أن يكون قصده غير ذلك؟ لأن هذا لا يعني يطعن في كمال العبادة وهذا ليس صحيحا كما عليه بعض الناس. معك. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما المريئ ما نوى الأول إنما الأعمال بالنيات والثاني وإنما المريئ ما نوى في بعض الروايات وإنما لكل مريئ ما نوى هذا أيضًا فيه حصر. هذا فيه حصر كالسابق بل اقوى منه يعني السابق فيه حصر واحد حصر واحد إنما الأعمال مبتدى وبالنياب جار ومجرار متعلق بمحدور الخبر لكن وإنما لمرئين وإنما لمرئين ما نواهد يمكن أن يكون به نوعان من الحصر النوع الاول اننا والنوع الثاني تقديم الخبر على المنتظر واننا الامريئين ما نوع ما نوع تضيحة طوال اختلوا بميال والجملة قيل انها مؤكدا العولى يعني هي كما دولة وقيل انها فيها امر اخر لم ينكر في العولى الاصر عند العرب هو ان الشلام الاصل به التحكيس الاصل به التحكيس معناه التحكين. إلا بالاصل اي الاصل كان صحيح وانما يرد بالمعنى يعني هذا امر اخر يزيد في الحديث فر اودا حمل الجمله هذه على هذا القول وهذا وعلى ان هذا لها معنى غير على ان هذا لها معنى غير المعنى الذي في الاوله فالأولى أثابت أن العمل يتبع النية ويصاحبها يتبع يصاحبها والثانية أثابت أن العامل لا يحصل له إلا ما نور ثانية أثابت أن العامل لا يحصل له إلا ما نور فمن نور شيئا وعمله واستجمع شرائطه المطلوبه منه فيه حصل له وكذلك لو حال دون انفاذه هذا العمل حائل يعتبر في الشرع عذرا صمم عن العمل اراد ان يعمله وحال دون عمله حائل ومعتبر شرعا في هذه الجملة دليل على عدم نيابة في النية لأن الأصل في الأعمال أن يقوم بها صاحبها ولا يقول بها أحد عن أحد ولذلك الإنسان يتمسك بهذا الأصل ومن جاء بشيء يخالفه لا بد أن يقيم عليه الدليل ما هو الحج الصغير هذا جاء إخراج الزكاة عن الصغير عندما قال بها هذا فهذا الحج عن الميت هذا جاء لكن يقتصر هذه المسائل على ماذا؟ على الدليل الذي يخصص هذا العموم وإنما لمرئ ما نرى فمتح فإذا فإذا جاء الدليل خصة خصة به هذا العموم إذا نأتي الدليل جاء واحد الدبغين دير أريد أن أعمل الشيء الفلانية بدل بولان يقال له لا إذا كان الشرع مدال أجاذ الوكالة تخرج زكاة بولان عنه بالوكالة قالك أخرجها بالوكالة طيب أنا في إذا لم يأتي الدالون يتمثب الإنسان بالأصل وإنما ينم الإيد حتى إن بعض العلماء قالوا حتى ان باب العلماء قالوا الانسان الذي يصوم الذين قالوا انه يجوز للانسان ان يصوم من النهار يعني اذا طلع عليه فجر مثل ثم ظهر لهم بعد الفجر بعد ساعة من الفجر مثلا عندما طلع هذا قالوا باب العلماء قالوا عندها الاجر غير مثل ساعه وقلنا يعني النهار هو قد النهار وقال يعني النهار النهار هو اثناء الساعه هو صار 10 عنده امرحة شوائع لذلك ندعنا هذا الحديث قالوا لا قالوا فضل الله يجعل هذه النيتان ساحب على ما قبلها من المبادة ونعي الهضور على صلاة بشرط ان لا يأتي دائما ركعة قالنا وإننا وهو لم بعد الغذر بساعة عند العلماء الذين يقولون يذلوا احتاج النيت في النافذة نافذة في الصوم لها قالوا له أجر عشر لا ثلاث ناشر ساعات بعضهم قال لا علينا سحبوا علنا سبق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ثم ان هذا الحديث قصا مين ما يصح له حصوله في الجمله مثلا اذا دخلت المسجد من المطلوب منه سوره فات اذا دخل المسجد فلا يغس ويسلم هو هذا هو امر بعضنا الاحاديث الامر وفي بعضها نهل. لكن العلماء يقولون بأن المراد أن الإنسان يشغل البقعة أشغل البقعة فلا يقال مثل من دخل من. تسمع به تمر عليها اربعة اشهر وعشر ليال يا مانا لا هذا اخلاص طلبوا العزة بتحس صور عالي بعد في لكن هذا لا أن يعترض عليه بالمسخولي. يفقود عن اهل يعني بعد ان ترفع المراه امرها الى الحاكم يعني عنه الحاكم وماتعت امرو بانتع تبع أنا امر آخر. أنا أتكلم عن من مات بالجين. مات بالجين. أمر اخر